وَحُصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْقَبِيضُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعُ مَا الْقَارِعُ وَمَا أَذْرَاكَ مَا الْقَارِعُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ